Mm ¶¶ -hmm. خطرتك غل البنت المتأوي ورنت بنظرة الغزال الأغيا وغدت تشير إلى السلام بطرفها وبكفها المخضوب أو بالحسدي. الماء من طلبي ولكن ربما مد به فتنل من يدي حياتي وطمعت منها بالحديث فقلت هل هل من غربة يا اهل هذا الموردي من حينها فكأنها شمس تمد بكوكب متوّج بي من حينها فكأنها شمس تمد بكوكب متوّج يا دل سليما من وصالي تكرما بصر الصدور الى القادي خيما يا حسنا جادت به من وصلها أهلاً بوصلين فيهن الكل مغنما يا حسن ما جادت به من وصلها أهلاً بوصلين فيهن الكل مغنما Hab pih ha, kaya man. Di min wasbih illa li kau len, اتبيها صعبن عجيجي لو طرحنا فيه الديمات شوقي دار الحبيب ومحمدي شوقكم تمك Keila darilahabib Muhammadin, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau di mana jami'ee, ya rju bhiha? Ane yukrama, wainat ya salam, wainat wainat ya